يعني بيكون مشاكل غرؤان على مدار اليوم ولا فقرة في ذلك ولا شيء في ذلك يلا غير فرائد عقبين ولا دعوا بتنزل بتتلموا في كلام العادي دا ولا مثلا أنا فاقف المناس بتكلموا تانيين تاني الرشاد استفسرت من بعض المشايخ لأنه ما في حاجة في الكلام ده. حسب كلام دا حسن الكلام من عباس الرجل اللعنو إني أخي لاحب تاعت إذا غراء غراء فصلت ولو إيه فضرت في <تصفيق> وصيب هذا جماعة قلت الليلة يا أخي لازم شنو؟ ال ال الوران شغال إنك تكون صار تسمع. لي واحد ثاني يكون في المخ تلقون في بعض الرشاشات واقفة. نعم الرشاشات واقفة. بكون أنا وشجرة وران. ولي واحد لا أعرف شتاني بكون مشجرة هنا. برضو شفتني ما أنا مشاهد يا أخي تم عشان الباطن هذا يكون شغال يجيب الماتن. وتنامي يا أخي لا يطبق القرآن، القرآن يكون شغالاً، يعني ما أصح إنه يكون ش... الحظ يكون يزيد، والمعادل يكون شغال. الذي أفتاك بهذا ما من أهل العلم ولا من طلاب العلم متمكنين. الذي آه. أفتاك بهذه الفتوى ما هو طالب علم ولا من أهل العلم. أنت لا ترجع إلى إلى كل أحد إذا أراد أن تستفسر عن دينك لأن آه. هذا القرآن ما يليق به أن يكون في في مكان مثل هذا. فإذا وجد شخص شغل أغانيه، أنت تنصح وإذا أغلقه الحمد لله ما أغلقه لا تشغل القرآن. قصمة القرآن آه. مباشرة، آه. القرآن لا يكون في في مجال في مثل هذا المكان، شرعاً. أه، شرعاً، والذي يصنع بهذه الفتوى إنسان ما عنده معرفة بالعلم ولا يعرف الأحكام الشرعية في مثل هذه المسائل، واضح؟ واضح، فأنت في هذه الحالة ابتعد عن بنفسك بعيد عن هذا المكان، لو وقفت رجلاً ولا وقف القرآن، أما الأمر الأول ما في حرج إن شاء الله إذا أشغلته. وأنت في غير انتباه أو في غفلة عنه ما في حرف لذلك لكن أحيانا لا. أحيانا الإنسان حتى لو أجعله صامتا ما يضرن أنك أنت ما تلزم الناس أنت ما مأمر ما شرعا تلزم الناس أن يستمع القرآن صحيح صحيح نعم أو أنت ملزم بنفسك أو نعم. من يسمع كلامك والاستماع القرآن حتى خارج الصلاة ما هو واجب صحيح فلذلك صحيح. أنت ما تلزم الناس بأمر الله اللقيق وربما استهتروا بالقرآن وقالوا كلاما منافيا للأذان تجاه القرآن فأنت بالتالي تتخيل الأوقات المناسبة وتتخيل الناس الذين تشغل لهم القرآن أو أردت أن تسمع نفسك بنفسك شغل لنفسك القرآن لكن ما تلزم الناس أنهم يسمعوا بصوت عالي هالي هذا أنا أتخيل الناس مشوار ما أشغل أو نعم أنا أتخيل الناس مشوار بطنة النظر بطنة ورقة ما في عرج ما في عرج ما إذا أنت تريد تستمع خليك سماه خليه شغال ما هو ريته سي ما في حاجه تقفله ماشي ايوه نعم ايوه طيب والله اتخض في مازال وانا ورق في الدين المنشور بتاع الذكاء نعم اللي جيت اول امبارح نعم والله بجد يعني ما ما اقدرش اصعب الكلام قامين اللي خرج كمر برضه ما اقدرش اصعب بالكلام يعني انا طيب انا لو اخرجت مال ما ممكن ازول المسكين ده يجي يجيب له الحاجه دي ولا مثلا يكون عنده حاجة يكون في اكتر منها والله والله ما عارف ما عارف انت زول علمني انا سالتك فقط لا اصلا الان مثلا الانسان اذا كان عليه زكاه أي. هذه الزكاه تجي في كل الأموال يعني مثلا اذا كان تربي عندك في الدار تربي الدجاج عارف الدجاج طبعا مش كده أم... نعم نعم هل فيه زكاه الله ما, ما, ما في المال في ماله في المال يعني اذا كانت كنت تتجر في الدجاج المال الذي يعطيك من تجارتك في الدجاج تخرج منه الزكاه لكن الدجاج في نفسه ما ما في ما في دليل على أن فيه زكاة مطلقة جميل، آه. فإذا جميل. الزكاة المدعلقة بالأموال النبي بينا تخرج من الذهب والفضة، وزكاة أي. الحيوان من الأبقار والأغنام والماجست تخرج من هذه الأصناف، أما زكاة الفطر فهي تخرج من الطعام واضح؟, واضح. يعطى لتعطى للمسكين طعاما ما تعطى له نقدا واضح لك؟ واضح لي، فلذلك ما الإخراج نقدا ها في هذا الفعل. أنا إذا, إذا الإنسان ما مؤمن بالعلمه ما, ما عارف إذا ما تقبل إنت في الفترة اللي ما كنت عارف الإنسان لما يكون جاهل ما يعرف الحكم الشرعي الله عز وجل يقبل أفعاله إذا كانت أفعال قائمة على جهل جيد مم. أما إذا علم وعرف الحق ما في هذه الحالة يخالف الحق مطلعك طيب يلا تمام هذا نمرة أثنين نمرة أثنين أنا في رمضان تقريبا في كم طعشر يوم كده في رمضان مم للعشاء ده والليل ده وانا طالع وغلط معايا بتاع شات في وقت واخر من الليل وغلط معايا ولما لما اصحى الصبح يعني انا الحكايه بتاعت 30 دقيقه في 30 ثانيه انا بستفرغ حاطه كميه كبيرة من السفرات ورجعت ورجعت يعني مم. ايوه وتعبت وجاني مع احترامي لرجلك افهم نعم هو طعمه ما أه حسب العلم عندي اني يا أخي الاستفرج إذا استفرج ورجع طولني ما نتعثر بعد الناس الله لا تقبل اليوم الله لا شيء خطر على ما لا تخطر الله أنا ما أعرف كقاعدة كقاعدة اختصار الإنسان إذا بطنه أدعبه ان التقي اذا تقيا متعمدا يعني هو الذي تقيا تعم تعمد آه أي. واخرج في بطني بتعمد وقصدا في هذه الحالة يقضي يوم مكان هذا اليوم جميل أي. وأما إذا تقيا بلا عمد يعني القير قلب قصة ما يتحكم في الذي في بطنه فتقيا أي. في هذه الحالة ما في شيء عليه صيامه صحيح حتى لو رجع القير إلى الجوف مرة أخرى وخرج ورجع ما يضر هذا يواصل في الصيامه إلا في حالة واحدة إذا كان القيء الذي خرج من باطني أدعبه وأخرج ماء كثيرا وأخرج طعاما وضاعفت قوته وما استطاع يقاوم الصياف في هذه الحالة لا حرج أن يفطر لأنه في منزلة المريض ويغضي يوم كان هذا اليوم فإذا القي الذي يسميه على السودان بالطراشة والاستفراء إذا كان ناتج عن العمد متعمد صاحبه في هذه الحالة عليه القضاء وما إذا لم يكن متعمدا فلا قضاء عليه أحد شيء عليه ما أعرف الله ذيك. الله يسلم. شوكم شوكم من الله؟ بعض الناس يقولون انه هذه الأيام سبعة وعشرين أفضل والأقرب. ما أعرفين. لكم النبي صلى الله عليه وسلم بين قال التميسو في الوتر الأخير من العشر من رمضان. أي. الأخير الأحد وعشرين وثلاث وعشرين وخمس وعشرين سبعة وعشرين وعشرين. هذه الليالي تتحرك فيها وقد تكون آه. آكد. في 27 لكن المسيميتات في الليالي الوتريه زيد هذا نعم. هو نعم نعم بارك الله شيخ نزار يا الله يا الله خير يا الله يسعدك شكرا انت جد عليك يا الله